بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا اي لا إله إلا الله إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد 117. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 118. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه 119. وجادلوا بالباطل ليذحضوا به الحق فأخذتهم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 لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ